أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فقرت وإذا الكواكب تَسارًا وَإِذًا بِآرِفٍ جِرًا وَإِذًا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِيمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَلِّفُونَ وَإِن وعليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجر 124. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العزيز